يقول هذا السائل هل صحيح أن الشيخ محمد امان رحمه الله حصل ان قام ايش فلم يكن له فلم يكن يحضر في تلك المحاضره الا طالب واحد وهو أنتم أنت في صحه ارجو ان نسمع لا هي ليست محاضره هذا الرجل هذا الامام الهمام رحمه الله اودي في حياته واودي بعد ما مات ولا يومنا هذا يؤذى والله بالظلم والبهتان والكذب وفراء ويمين لا أحنث عليها وأباهل عليها ما من كلمة قيلت بحق شيخنا وهي صدق أبدا كذب محب وافتراء ولا أظن هؤلاء عندهم جواب ينجيهم بين يدي الله لكن هذا الرجل رحمه الله أوذي في سبيل الله كثيرا والسبب تمسكه بالسنة المحضة ودعوته للحق بالعلم والعدل على كل حال ظلم في حياته وظلم بعد موته ولعل هذا من الخير والحسنات التي تجرى له بعد موته رحمه الله على كل حال هي ليست محاضرة بل هو درس أقول من الإيذاء هذا التنفير منه رحمه الله ولا زال هذا التنفير منه إلى الآن ويطلقون هذه الإطلاقات الفاجرة الكاذبة يصفون هذا الحق من أهل السنة بأنهم نعم يحذبون ويتكلمون في الناس وهم أكثر الناس كلاما وفجورا في أهل الحق وليت ذلك بعلم والعدل وإنما هو بالظلب والجور والكذب والافتيات وأعلم أعيانا منهم ورب السماء أنهم يعرفون أنه كذب محض الله في ويعلمون أنه كذب محض ما عندهم عند الله حج عند الله ولكنهم يرغونه لينفذوا هذا الباطل في الناس وعلى كل حال هي ليست محاضرة ولكنه درس وهذا الدرس كان في المسجد النبوي في عام ألف أربعمائة تقريباً وسبعة من الهجرة في شهر رمضان وكان شيخنا رحمه الله يدرس في صنع الإمام البخاري في كتاب الصيام من الصحيف فحضر رحمه الله وفعلا ما ليست محاضرة هي إنما هو درس حضراء ولا يوجد إلا الشيخ على الكرسي وأنا أتحب بس معي الكتاب ودرسني الشيخ رحمه الله وكأن الحلقة ممترية درس ما قال ليش هذا طالب واحد ثم بعد ذلك قال ما أنت قلت أنا فلان ما الذي جاء بك قلت أتعلم فدعا لي رحمه الله بالبارتا والتوفيق الشيخ يتمثل في هذا ما جاء في ترجمتي الإمام عطاء ابن أبي رباح المكي الإمام العلم ساج أهل مكة بالعلم هو عبد مولى معتق من الموالي كان دميم الخلقة يعني ما فيه صفات خلقية تبارك الله وحسن الخالقين قالت له أمه اسمع يا عطاء هو صغير تعالي أنت أخرق مولى أعور كذا عدلت له عيوبة الخلقية هذه التي فيه في صورته عليك بالعلم عليك بماذا بالعلم فوقعت هذه في نفسه وتعلم فغطى ذاك العلم على كل هذه ماذا المساوي التي يظنها الناس مساوي فتاد أهل مكة ولهذا كان ينادى لا يفتي الحجيج إلا عطاء الخليفة ينادي لا يفتي الحجاج إلا عطاء وهو بين أضرئئمة وسادات الأمة قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما نقل عنه الإمام والحافظ النقيم في إعلام الموقعين لما تكلم عن التقليد وأن المجتهد قد يحتاج ويضطر إلى التقليد أحيانا ذكر رحمه الله هناك والله مقالة عظيمة ورائعة من هذا الإمام القرشي العربي القح الحجة في اللغة الإمام الشافعي كان يقول قال كنت إذا سئلت عن مسألة لا دليل عندي فيها ليس عندي فيها دليل كان يقول ليس عندي فيها دليل وأنا أقلد فيها عطاء هذا العربي قلد ذاك المولى إمام وكلهم أئمة لا يفضل أحد على أحد إلا بالتقوى ومنه العلم أقول الإمام عطاء يقول الإمام الأوزاعي في عطاء فانظر شهادة هذا الإمام في ذاك الإمام قال الإمام الأوزاعي رحمه الله مات عطاء يوم أم وكان من أرض أهل الأرض عند الناس الناس يرضون عنه إمام وما كان يحضر مجلسه إلا سبعة أو ثمانية شوف من أرض أهل الأرض عند الناس وما يحضر مجلسه إلا سبعة أو ثمانية قله فشيخنا رحمه الله كان لا يبالي لا بقله ولا بكثرة جاء واحد ولا جاء عشر ولا امتلأ المسل عن بطرة أبيه يعلم واضح فهذه القصة رحمه الله وغفر له وهذا من الإيذاء الذي تعرض له رحمه الله من التحذير من الدروس اترك شهادتي قد تكون مجروحة وإذا ما أردت في الخفاء إن كان عندك شيء مثلا حول الشيء حاول أن تستمع إلى بعض أشرطته اترك شهادته واستمع إليها بعلم وعدل وإنصاف حتى تلقى الله وهو راض عنك واسمع إلى هذه الأشرطة وإلى كلامه المتين وتأصيلاته العلمية شهد بهذا القاصي والداني حتى المناهضين للشيخ يشهدون له بالعلم والتقدم والرسول اترك شهالتي وشهالة غيري واستمع عن اسمع إلى شرحي إلى تجريد التوحيد المقريزي اسمع إلى شرحي إلى كتاب فتح المجيد أو التوحيد الإمام محمد عبد الوهاب استمع إلى شرحي للتدمرية والله لن تجد خيرا من ذلك الشرح من المعاصرين من أفضل الشروح وأقواها وأرساها وأرسخها أترك شهالتي واستمع عنه اسمع إلى شرحه إلى القواعد المثلاء لمن؟ للعلام الإمام محمد العثيمي الرحيمه الله قال بعض أهل العلم الذين سمعوا شرحه قالوا شرحه خير من شرح مؤلفه وكان يجل العلماء إذا ما جاء الشيخ محمد رحمه الله بن عثمين شيخنا الشيخ محمد يحضر في المدينة أحيانا يحاضر يدرس في المسلم نبو كان شيخنا يحضر يوقف الدروس ويحضر معنا في درس الشيخ يستمع وهذا من أدبه أنت ترى شيخك الآن يحترم العلماء ما تحترم أنت هذا أدب هذا من الأدب الرفيع عنده رحمه الله ويحترم غيره من العلماء وغيرهم من أهل العلم وهذا ظاهر منه رحمه الله الشاهد اترك هذه الشهادات كلان وعلان اترك كن منصفا لا بدخل ذمتك شيء ما تستطيع أن تلقى الله عز وجل عليه بحجة ظاهرة استمع عنه هذا الإنصاف أما ينادون بالإنصاف أنصفونا أنصفونا والإنصاف عندهم هو الموازنات لكن أترك نعاملهم بما يقولون أنصفوا أنفسكم لا تنصفوا الشيخ أنصفوا أنفسكم بس على كل حال هذا الرجل أوذي والله أوذي إيثاء بليقا ما ضره عند الله ما ضره عند الله وما فاضت روحه إلى باريها إلا وهو يتلفظ بالتوحيد إشارة بل كان في غيبوبته بقي فيها ليلة واحدة رحمه الله يستيقظ وينادي ابنه علي هذا الذي شهد به أطباء لهم من طلابه ولا علاقة لهم به يستيقظ يا علي ينادي ابنه الملازم له ثم يغيد ثم يستيقظ وقال يا علي بلغ المشايخ والطلاب أن يعتنوا بالعقيدة وبالتوحيد ثم يغيد مرتين ثم غاب فيقول الطبيب ما كان يتكلم ولكن كان يشير بأصبعه السبابة رضي الله عنه ورحمه وغفر الله لنا ولا ونسأل الله أن يعفو عن الجميع على كل حال والله ما قالوا كلمة صدق ورب السماء ما قالوا كلمة صدق في حقه رحمه الله وغفر له